بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين بدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير من عليهم ولا الضالح والإرسال وإيتاء ذي القربى وينهى, وينهى عن الخحشاء والمنكر واللغ يعظكم لعلكم تذكرون يعذ بالله عليكم كثيرا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين نقضوا الغزاه من بعده وهو ان تتخذون تتخذون ايمانكم دملا لكم يَوْمَ يَقُومُ الْمَوْتَىٰ مَا لَهُم مِّن قُوَّةٍ وَلَا كَائِدِينَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَتْهُ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يشاء إيمانكم دخلا بينكم فتزل قدمهم بعد حبوتها فتزل قدمهم بعد حبوتها وترموا السوء بما صلتتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما غَيْرَ اللَّهِ وَعِبَادُهُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَا وَمَا عِندَ اللَّهِ مَا عِندَكُمْ يَنفَا وَمَا عِندَ اللَّهِ لَا وَافِزِينَ إِنَّ الَّذِينَ خَدَعُوا أَدْرَمُوا بِأَحْسَنِ مَا كانوا مَن صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَهُ حَيَاةٌ يَقِيمُهَا وَلَجَزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كانوا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَغْفِرْ بِاللَّهِ لِرَبِّكَ إِنَّهُ كَانَ لَكَ بِمَا يَعْمَلُونَ رَضِيًّا إِنَّهُ لَيْسَ لِسُلْطَانٍ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَيْهِمْ بِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا وَهُمُ الَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَذَّ فَنَايَةً بَكَانَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يُنَزِّلُ وَإِنَّنَا لَمُفَتَّقٌ بَلْ أَبْصَرُوهُ لَا يَعْلَمُونَ قُلْنَا نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُلْهِبَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا فَتَهَيَّأَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلنِّسْيَانِ يَقُولُونَ يقولون يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ كَذَلِكَ الَّذِينَ يُلْحَدُونَ إِلَى إِلَهٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ هَذَا وَهَذَا رَسْمٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا وله العذاب الأليم إنما يفتر الحذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كثر بالله من بعد إيمانه إلا من نكره وقال كنوا مطمئنون في الكفل صدرا فعليهم غضبهم من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحفروا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي الضوء الكافير الذين طبعوا الله على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 عادت وهم لا ينمون وضابه الرمم ثام كانت ابله مضمئه ان ياتيها نسمها. gak mati عندهم ولكن كان أنفسهم يظلمون ثم إن ذكر الذين يعمل السوء أبجال إن ثمته ثم توبوا ثم من بعد ذلك وأصلحوا فإن ربك من بعد هذا رحيم كان أمة طالتا لله عليما ولم يكن من المشركين شاكرا لأنهم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم ما اوحلنا اليك ان تتبع كان من المشركين انما نصدت على الذين كفروا في وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالمثين هي أكسن إن ربك هو أعلم بمن طلعا سبيله وهو أعلم بالنسبة إذ بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغنوب عليهم ولا وجعلناه مدد بني إسرائيل ألا تتخذوا من تومي وكيلا ذرية من حملنا مع الموح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين الذين مَكثُوا وَجِيَ وَلَجَعَلْنَهُم مُّلْكِيرا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُونَا هُم بَعَثَ عَلَيْكُمْ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا فَجَاسُوا خِلَالَ الذِّيَابِ كم إن أحس أحس بأ المك وإن أزَأ فآام وإياك أستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير البغض عليهم ولا الضال عليك حزيما وكل أهلكنا من المغور من بعد الروح وكفى بربك بذعوب عباده قبيرا بصيرا من كان يريد العافلة عجلنا له فيها وَبِرَحْمَةِ رَبِّكَ ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ٱلذِّينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ <تصفيق> وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَابِينَ رَحْمًا وَآتِ ذَا الْعُبَاءِ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ مَثَّلَ السَّبِيلَ وَلَا تُبَذِّلْ تَذْريِرًا إِنَّ الْبَذِيلَ كَانَ إِخْوَانَ السَّائِمِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنَّ مَا عَنْهُمْ يَدْرَاءُ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَوَلَّجُوا مَا فِئْلُهُمْ فقل, فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ولا ولا تقربوا الزنا انهن كفتاك شكه وساسميلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مذنب من فرد جعلنا وليه سلطانه كلاهسرف في القتل فلا يسرف في القتل انه كان واتقف ما ليس لك به علم إن السمع والنصر والبؤاد <التقف> الغلا kia leinikola سبح له السماوات السدع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليم جَعَلَ عَلَاهُمُ بِئْرًا أَكِنَّةً وَجَعَلَ عَلَاهُ بِئْرًا أَكِنَّةً وَبِئْرًا وَطَاء وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ مَنْ لَمْ عَلَى أَدْبَارِ النُّورِ نَحْنُ أعلم بما وإذ نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا وجنا مسرورا انظر كيف يضروا لك الألثان تقلوا فلا يستطيعون